كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آتارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 إذ أول فسية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة, رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعتناهم لنعلم اي الحزين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم كثية آمنوا بربهم وجدناهم هدى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 من ويهيئ لكم من أمركم مذفقى وترى الشمس إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا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 وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا غَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُو عَلَيْهِ الْبُلْيَانَ الْضَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لنتخذن عليهم عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ الضَّابِعِهِمْ كَلْبُهُمْ ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعجتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراد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 114. ولبتوا في كهفهم ثلاث سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض 116. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من وليه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 يريدون وجهه ولا تعب عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره قرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء يؤمن ومن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 ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خطرا من سندس وإستبرق متكين فيها على الأراك نعم الثواب وحسن مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بِنَخْلٍ وجعلنا بينهما زرعا كلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له تمر فقال لصاحبه وهو يحاوره الا اكثر من كمالا منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن وان تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقت. أكفرت بالذي خلقك من سراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بِرَبِّي بربي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 ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بتمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه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 هو خير توابا وخير عطبا واضرب لهم مثل الحياة في الدنيا كما إن أنزلناه من السماء, إن السماء فاختلط به لبات الأرض فأصبح هشيما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 وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن أَمْرِ ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا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 ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونشل ما قدمت أداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقه هو في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدون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 فلما جاوزا قال لفتاه آتنا رداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصدا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أَنْ أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي ترتدى على آتارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 قد بلغت من لدني عذرا أن حتى إذا أتيا أهل قريه استطعما ما أهلها فأبو فأبو أي ضيف ما توجد فيها جدارا يريد أي ينقض أقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صدرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن أعيبها وكان وراءهم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 منه زكاة واقرب رحمة، وأما الجدار فكان لغلا ميني في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحة، فأراد غضب كأي يبلغها شدهما.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 دكرار. إنا مكنا له في الْأَرْضِ وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إِذَا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما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 وأما من آمَنَ وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وسنقول له من أَمْرِنَا يسرا ثم أَسْبَعَ سببا حتى إِذَا بلغ مطنع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سفرا كذلك وقد أحضنا بما لديه قبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرلين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل, لك فرجا فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بينكم وبينهم ردنا اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرق عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفثت الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي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 اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاءهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا